124. فتهادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 125. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم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 فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الله فَافْرُغُوا مِنَ الْعَمْرُكِ وَنُسُكُوا لِلَّهِ حַجًّا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْتَطِيعِينَ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم